وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الرُّشْدَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ يهذهن ويهمتذلجات بزينه وان يستعففن خير لهم وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم والله سميع عليم 17. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 18. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على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 او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس لَْكُ جنااح أَن تأقُل ج أَو أشتاتَ ليس لَكُمْ جُنااح أَ تَأقُ يُقُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ تُسَلِّمُوا تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طيبة كَذَلِكَ يُبَين اللههُ لَكُونآياتِلَ عَكُم تَْتِلُون كَذَلِكَبَين